بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل من الرحمن الرحيم كتاب فصلت اياته قرانا عربيا لقوم يعلمون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 وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب فاعمل إننا عاملون قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إليه يوحى الى انما الهكم اله واحد فاستقيموا اليه فاستقيموا اليه واستغفروه وويل للمشركين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 وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها وَقَدَّرَ فِيهَا أَقْوَاتَهَا فِي أَرْبَعَةِ أَيَّامٍ سَوَاءَ الْيَوْمَيْنِ ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاءِ وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا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 إذ جاءتهم الرسل من بين ايديهم ومن خلفهم ألا تعبدوا إلا الله قالوا لو شاء ربنا لأنزل ملائكة فإنا بما أرسلتم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 وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يَجْحَدُونَ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيحًا صَرْصَرًا فِي أَيَّامٍ حِسَابٍ لِنُذِيقَهُمْ عَذَابَ الْخِزْيِ في الْحَيَاةِ الدُّنْيَا والعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهول بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم يوزعون حتى إذا ما جاء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 وَذَالِكُمْ ظَنُّكُمْ الَّذِي ظَنَنتُم بِرَبِّكُمْ أَرْدَاكُمْ أَرْدَاكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ كَأَن يَصْبِرُوا فَنَارٌ وَإِنَّ يَسْتَعْتَبُو فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَقَيَضْنَا لَهُمْ قُرَنَا أَفَزَيْنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ فَزَيْنُ لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وحق عليهم القول في أم قَدْ خلت من قبلهم قد خلت من قبلهم من الجن من الجن كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعون هذا القرآن والغوا فيه, فيه لعلكم تغلبون فلنذيقن الذين كفروا عذابا شديدا ولنجزينهم أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزاء أعداء الله النار النار لهم فيها أَنَّا يَجْحَدُونَ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا رَبَّنَا الَّذِينَ يَظْلَمَنَّ أَرِنَا الَّذِينَ يَظْلَمَنَّ مِنَ الجن والإنس نجعلهما تحت نجعلهما تحت قدامنا ليكونا من الأسفلين إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة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 ومن آياته أنك ترى الأرض خاشعة فإذا, فإذا, فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إِنَّ الَّذِي أَحْيَاهَا لَمُحْيِي الموتى إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ إِنَّ الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي آيَاتِنَا لَا يَخْفَوْنَ عَلَيْنَا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 وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْن يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَزِينُ مِن حَكِيمٍ حَمِيدٌ مَا يُقَالُ لَكَ إلَّا مَا قَدْ قِيلَ لِرُسُلِ مِن قَبْلِكَ إِنَّ ربك لذو مغفرة وذو عقاب أليم ولو جعلناه قرآنا أعجميا لقالوا, لقالوا لولا فصلت آياته أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا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 ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سزقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منهم ريب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 وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم اين شركائي قالوا اذنا قالوا اذنا كما منا من شهيد وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَدْعُونَ مِن قَبْلُ وَضَلُّوا مَا لَهُمْ مِن نَّصِيرٍ لَّا يَسْأَمُ الْإِنسَانُ مِن دُعَاءَيْنِ خَيْرٍ وَإِن مَّسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ رَحْمَةً مِنَّا بَعْدَ ضَرَّاءٍ مَّسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ هَذَا وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمًا وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي لي عنده لن لي عهده لن خُسنا فلن ننبئ الذين كفروا بما عملو ولن من عذاب غليظ وإذا أنعمنا على وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِن كَانَ مِنْ عِندِ اللَّهِ فَمَن يُجِبُّ مُضْطَرًّا إِذَا دَعَاهُ وَمَن يُخْشَ اللَّهَ يَهْدِهِ سَبِيلًا سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد ألا